بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إ ن ا ل إ ن س ا ن لفي خ س ب الا الذين آ م ن و ا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر